اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله مَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَزْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 خُرِيجِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 بِكُم عَظِيم وَإِذَا أَذَنَ رَبُّكُم لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ الارض جميعا ومن في الارض جميعا فان الله الغني حميد الم ياتيكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ج فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ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 وَمَلَنَا ان لَا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَعَلَى النَّصْرِ إِنَّ عَلَى مَا ذَيْتُنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا لَا نُخْرِجَنَّ ارْضِينَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَئِنْ أَهْلَكَنَا الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمٍ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ لِمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ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 Alam tara anna Allaha khalaqa as-samawati wal-arda bil-haqq in yash'u yudhhibukum wa ya'ti bi-khalqin jadid wa na dhalika 'ala Allahi bi-'aziz wa rasul Allahi jami'an fa qala adh'afa قَالَ ادْعُ فَاءَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَلَأَنْتُمْ فَلَأَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ لَشَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَمَدَيْنَاكُمْ سَوًا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَئِنْ قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ إِلَىٰ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تلوموني وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا غَنَّى بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيههم فيها سلام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 القول الثابت بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الم تر الى الذين بدلوا نعم الله كفرا فحل قومهم دار البواء جَهَنَّمَ مَثْوًى لَّهُمْ وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِّعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 اخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بامه وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من لِمَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ عَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَن عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ ايتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم فاجعل افئده من الناس تهوي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 انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهتدي عين مخنيع الروس لا يرتد اليهم طرفهم وافئده هموا وانذر الناس يوما ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 وَبَرَزَ لِلَّهِ وَاحِدًا قَهَّارٌ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَاهُ جَزَاءُهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُهُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ